بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وي دون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن، وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.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 يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في, في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لكم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هدى وَلَا كِتَابٍ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بِالْعُرْوَةِ الوثقى وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا